يبضي الكماة إلى الوغى يحدوهم صوت الأولى إن الجهاد طريقنا إن الجهاد لنا طريق سالكون نحو الجنان مخطب بدمائنا لا أسمع أن اليوم صوتا خائرا عودوا إلى الأوطان يا أبناءنا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 كيف التلذذ بالقعود هنيهة بعد الذي ذقناه في أفغاننا أين السلام وقد تقدر شعبنا وترملت أزواجنا ونساؤنا ونسائم الأسحار هبت غية حملت إلى الأوطان رجع نحيبنا لا تجزعي أماه إن نحبنا خوفا لله بأن تنين قناتنا إن الثلوج وإن تعاظ مصنفها فوق البسيطة لن تزازع صبرنا وأزيز هذه الطائرات ونارها لا من تخل اليوم من أزماتنا اتى جنودن للموت يوم كنيهتين حتى نالا الخلد عند ملكنا سنظل في هذا الطريق يا عزتان مستمسكين بديننا وكتابنا فذا وان تقى الزمان تعجبا من عزمنا وابائنا ومضاينا سنقول صبرا يا زمان خيننا أبناء خالد والمثنى خالنا أبناء خالد والمثنى خالنا أبناء خالد والمثنى خالنا